خُلِق خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِق يَخْرُدُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ